أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم مع القراء صلاح بوخاطر ماهر عبد الرحمن شخاشيرو محمد عبد الحكيم سعيد محمد السيد ضيف والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ صلاح بوخاطر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 يرههم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل سوف يعلمون وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون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 نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شياع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به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 وَلا قدَدَجَ عَلنَّ فيِ السمبُ جَو وَزَي النَّالَِّا غِرين وَحَفِظناَاهَا مِنْ كلُلِّ شَيطَانِ غوجم إِللاا مَن استتَقَ السمَّ فَأتْبَهُ شِهابُ مُبين وَالْأَلضمَ دَدنهاَا وَقَنَ فِيهَا رَواسِ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّحْمِ طَيِّبَاتٍ مِّن مَّا نُسْقِيكُمْ وَأَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ من السماء ما فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 سَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ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 نَبِّئْهُم عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ أَلَا لَأَجُوجَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشِّرْهُ مُنِي عَلَى الْكِبْرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ قَنَطَ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا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 وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَاؤُلَئِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبِشُرُونَ تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين الا هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون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 إن كان أصحاب الأيكة لظالمين أتقمنا منهم وإن هما لباإمان مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصدحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق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 اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد رَبِّكَ وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين